بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة السلام علينا محمد وعلى آله وفحبه وإشباعين لما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام هذا ما أبحثه الكلام مجرد عادة للصريين نحن نصوله جمله من مباحث الكلام المتعلق بهذه هي تعريف القنا تعريف الكلمه او الكلمه تعريف كل من لفظه ثم قسمونه الكلام الى خبر وشام ثم قسمونه الى حقيقه وافنج ومذاهب هي لان صوره تكامل الشريعه مبني على فهم الانسان العرب فهم الانسان العرب ويفصل في الدلاله الصيغه من حيث اللغه والوضع الذي يجري عليه النصوص ومعرفه اصول الحكم تقتضي الوقوف على معرفه اللغه لربط الكتاب والسنه به لذلك فانا اعتقد ان دراسه اللغه لن تكون من فروض الاعيان فهي جهل جزئي انما نحن ملزمون به هو واجب ولا شك ان فهم الشريعه واجب فهم الشريعه نظام ونظم في العدله ما دلت عليه فأكون هذا الخبر من الواجبة إذا توقف على أمر ما فلذي صار ذلك العمر بشكل وواجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والشريعة فهم مبني على فهم لسان العرب فلذي فهم لسان العرب يكون من الواجبة يتعذر في نيدي يتعذر أن يفهم مرهو مكتاب الله عز وجل فداعا إقدانا ما لم يكن صاحب لسان عربيا قالهم قد ندهوا الى الله تعالى عاليم ويعلم ثلاث ولا شك ان هذه المباحث تؤخذ من مضامين ان صور الفقه علم مركب لذلك يصعب على بعض طلاب العلم انهم يعتون الى كتب الاصول ويتعرضون لمباحث الحقيقه والمجاز ولم يكن عندهم شيء سابق لذلك فهم الافضل ان طالب العلم ان ياخذ مثلنا في نحو مثلنا في الصرف مثلنا في البلاغه مثلنا في حتى ماثنا في الاشتقاق ثم بعد ذلك يتقدم على دراسه الصوره واذا اذا هذا المثال يضح لان الرسليه الوصوليين... ان الرسليه لا يذكرون تعريفات على وجه ال... الافصاح والبيان هو شيء من الاجماع وشيء اذا كان فيه اجماع صعب فهم وهذا اعتمادا منهم على ان هذه متعلقه بفن مستقل وان كان كذلك الاصل انه ياخذ كل فن لمبادئ يأخذ على على اهل واذا جاءنا كتب الاصول فهذه شاهد على الامر يسول عليك لا ولذلك هذه ضر من اجل ان يفهم الفلاسفه اما دراستها معنى الكلام طرزاته واقسام الفريخ اخرى في دراسه الاجروميه ملحق خاص بالدين وانما دونا فيكون ضمن بعض المسائل التي فرض بها الاصوليون قال الفايد الذي ياخذها من دراسه هذه الخنول على جنة الاستقلال إذا نغى في كتب الأصليين تم خلاف بين أصليين ونحاتم وذلك بين أصليين وضيانيين تم خوارث هذا يمكن استعدادها وهي التي يذكرها الأصليون يعني يمعهدون في المسألة ثم يذكرون أراها فتمهيد المسألة العقل منه يأخذ من مظانه وأراه يأخذ منه كتب الأصول تعريف الخلاف سلم له معنيان معنى اللغوي ومعنى السغلاء معنى اللغوي العرب وماذا سداح يعني صرح عليه النحاة صرح عليه النحاة وهذا يكون في كثير من المساجد كالتعريف اللغوي ثم يذكر التعريف الاصطلاحي فلان اللغه عندما نلخص الموضوع لمعنى نلخص الموضوع لمعنى واللوز هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيه اللي اولها الف واخرها الياء ومن كان او مستعمل اللوز يعني من تلفظ به فيخرج من الفم من الصور وهو مجتمل على بعض الحروف الهجارية سواء كان مهملاً أو موضوعاً فالنفض في نيدي يكون على قسميه ضغط موضوع وهو الذي وضعت العرق ديد ديد لا تزيد زيد وضعت العرق يعني أنها نفطت له لذلك السماء قام زيد زيد المتافر فعلي كلها من حيث الإفراط من حيث التوكيد العرب نفطت له بذلك وأما المهمل فهو الذي لم يوضع قرس العرب فلم يلطق له العرب من إذن تكون هذه الكلمات محدثة ومولدة فجيز مقلوب زين العرب لك قصير زين لا يهدف وأما جيز مقلوب زين فهذا لم تلطق له العرب يسمى مهملا يعني مسروق فلم يلطق له قصير العرب فكذا يسمى المهمل لماذا لأنه صوت مستمر على بقر فكل صوت ينطق به الانسان محمل على بعض الحروف الهجائيه يسمى لفظ فهو النطق به العرف قبل النطق اللسان ولا شك ان الذي نطق به العرف هو المعنى وان اخفها والجفت اليه رفعا لا قرئه النطق بالعرض يا نطق ان يرفع مقلوب يا نطق النطق من العرض يسمى ماذا ثم اذا الكلام في اللغه هو اللفظ خرج باللفظ الاشاره فلا تسمى كلاما فرد الكتابة تسمى كلاما ولو أفادت إذا أشار من علول إلى سفله معنى يجلس والإشارة تفيد كذلك لو أشار بالعفل فكذا يعني قم تقول هذه أفادت فادت معنى ولا شك لأن المعنى أعام من أن يكون متفاد من نغض أو غيره لنقول هذه الإشارة أفادت ولكنها لا تسمى كلاما في اللغة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كذلك الكتابة تقرأ كذا قد تصامم منه معنى اقول هذه المعنى الذي يدل على الكتابه وهي النقوش حروف المكتوبه وليست المنحوظه باللسان اقول هذه لا تسمى كلاما في بداء او في اللغه وعين افاده على ما ذكرت اللفظ قال الموضوع لمعنى المعنى هو ما يقصد من اللفظ والموضوع هنا اخرج به المهمل عين لازم نختص الكلام باللفظ الموضوع للمعنى سواء كان مفردا أو مركبا سواء كان مفردا يعني كسم زيد وحده أو فعله قام ويقوم مفرد سواء حرفا فهل ولم هذه كلها نقول لابد موضوع لمعنى أي نقول هي أنفار ولا شكل لكنها مفردان قام زيد يقوم زيد قمي زيد إن قام زيد قام عمره وهذه كلها مركبات وتسمى كذلك لغضا وهي سلامة إذن اللغض هذا الجنس تخل فيه المفرد والجملة فإذا كانت الجملة مفيدة فإذا كامة أو لا كامة في لسان العرب سلامة إذا قال إن قام زيد قمت أفادت الجملة أو لا أفادت أفادت لو لكن لو قال إن قام زيد فلم يذكر الجواب ما أفادت فإذا كان أفادت لنفسك لأنك عن نقص عقل شرق به تعليق إن قام زين وصف زين في القيام إذن لم يقوم هذا فيها فائدة هو أن زين لم يقوم إنئذ أين الجواب لم يقوم إنئذ هذا التركيب يقوم فيه فائدة لكنها فائدة لا وليس فائدة, فائدة ثامة حيث يرقى السامع لا يرقى السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا ثاما إذن الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى والمعنى هو ما يفصل من من اللغة بصناحا اللفظ المفيد انا بعريف مصطفى وهو الذي انا هو او النطق عليه محمد سلامنا لفظه فيه سلامنا انظمه فيه اللفظ القال فيه ثمن سبع صوت مشتمل على بعض الحروف الجهيه ويدخل فيه المهمل والموضوع او سيتقول المستعمل والمهمل هو الذي لم تنطق من العرف لدي فخرج باللفظ ذلك الاشاره والكتابه ونحوها فكل شيء افاد ولم يكن صوتا حين عيد بن لعبد الله سمى كلام هل سمى كلام لان العبره ليست بي ليست بالمعنى ليست بالفائده وانما لابد ان يكون فائده مع لفظ فهذا هو الذي اللفظ مع الفائده الذي يسمى كلاما اذا اللفظ خرج به الاشاره والغفاده والكتابه ولو افاد المفيد يعني مفيد فائدة تامة بمعنى أنه إذا تكلم المتكلم السامع والمخاطط لا يبقى منتظرا لشيء آسى انتظارا قال جيد القائد انتهى لأن المبتدى والقبر وجده وإذا قيل قام جيد قال كلاما تاما لوجود الفعل والفاعل حينيذ نقول جملة اسمية مركبا من مبتدا وخبر فهي مفيده الفائده كل جمله في مركبا من فعل وفاعله او نائبه فهي مفيده الفعل تام هذا رافع الفاعل لان يوجد المسند والمسند اليه يعني الفعل مع فاعله او نائبه ويوجد ذلك المركب مع هذا التصرف اذا اللفظ المفيد المفيد المراد به فائده تامه فخرج به غير المفيد المهمل وكذلك المفرد وكذلك الجمله غير المفيد بمعنى انه دخل في حد الكلام في اللغه قلنا المفرد ليس حد الكلام اللغه لكن في الاصلاح ليس مثل هذا ان كلام لا يكون مفيدا اذا ما مركب اقولك المفيد في تعريف الكلام الاصلاح اخرج المفرد لانه ليس مفيد ليس مفيدا فاعل الثاني بمعنى انه لم يوضع في جمله مركبه من مسند ومسند إليه لم يكن مبتدا ولا خبرا ولا فاعلا ولا نائب فاعل وكذلك لم يذكر لم يذكر الفعل مثل الله ربنا ومحمد النبي الله ربنا اه جمله اسميه مؤلفه من مبتدا وخبر اين المبتدا ابو الجلال ابونا قبر اذا تقول هذه جمله اسميه وهي لفظ مفيد فائدة تامة فإذا نطق الناطق قال الله ربنا إذا نستامعنا يطقى منتظر لشينا فهي ما المرأة فهي ما المرأة. المرأة فنقول هذا مفيد فائدة تامة ومحمد نبي هذه جملة اسمية وعلف من مرتد وخضر مرتد محمد ونبينا خضر فإنه إذا نقول الفائدة تامة قد حصل إذن عندنا الفائدة نوعان فائدة تامة إذا ناطق وهي غير فائدة تامة فائدة تامة هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية ما عدا هاتين ما عدا هذين الموضعين جملتين اثنية فعلية في الوحدة تسمى فائدة افرادية او نار فالزيد لوحده مفيد لأنه علس دل على المسمى قل هذا أفاد كلم السماء لوحدها أو أرض هذا مفيد لكن الفائدة هنا نار لماذا؟ لكون لم تضح لجملة مفيد إن قام زيد يقول هذا غير مفيد فإذا سامى فلو يسمى كلامه الصلاح أن نحاك وإن أفاد في نسفه فإلى ناقص بوجود إن شرطية من التعليق فقام زيد هذا جملة الشرط وتدل على تصاف زيد وخيام وتعليق ما بعده عليه وإن لم يذكر وتدل على أنه لم يقصل بالخيام وقام زيد مفهوم أنه لم يقوم أيضا فادت لكن هذه الفاعلة تعتبر ناقصا ثم قالوا أقل ما يتعلف منه كلام لما بيّن حد الكلام في اللغة حد الكلام في الإصطلاح والمعتمد هو أن تلا مستداح خلام الإصطلاح هو المعتمد أقل ما يتعلف منه كلام لأنه قال اللفظ المفيد المفيد هنا أخرج المفيد حينئذ حفر الكلام في المركض أقل ما يتعلف منه كلام اسم او فعل واسم اسم مبتدا وخبر وخبرا وعن فعل واسم فعل واسم يعني فعله نائب فاعل قام زيد اقول زيد قام فعل وزيد فاعل اذا تألف من فعله واسمه الله ربنا كما ذكرنا في شيئ الله ربنا والله اله عبونا هذا مؤلف من ثلاث كلمات الله اله الله معتز الهن هذا خبر تالف من من كلمتين وهما اسمين اذا اقل ما يتالف خلا مفهومه انه قد يتالف من اكثر من اسمين او فعل واسم كذلك قد افلح المؤمنون تالفه من اكثر من اسم من فعل واسم وهنالك نقول قد قد حرف وهي كلمه وأفلحها كلمه وهي فعل وكلمه هي اسم وهي فاعل اذا تألف مثلا كلمه فتألف من جملتين ان قام زيد قام كلام كله مركب من جملتين جمله ان قام زيد قام زيد هذه جمله شرط وقمت هذه جواب تألف من اكثر من كلمتين ومراد النحاة وما ذكره شيخنا اقل ما يصدق عليه انه كلام ان لم يوجد اسمان او فعل واسم حقيقه او حكم حكمنا على النطق بانه ليس كلام الا المرا لو قال زيد لوحده لا يسمى كلام لماذا لانه ميني وانا من فعلي واسمي واضحه اذا اقل ما يتالم منه كلام اسمان او فعل واسم المثال الاول محمد رسول الله اللي زائد فيه النون محمد رسول محمد رسول الله ذلك مؤلف من كلمة من اسمين فالمؤلف من, من ثلاثة محمد مبتدى ورسول الخبر وهو مغاث ونفض الجلالة والله مضاق إليه إذن تألف من ثلاثة لماذا وأراد الشيخ هنا أن يمثل لما تألف من اسمين علي ذلك أن تصحيح المثال وذكره شرحي محمد رسول وأما نفض الجلالة لنساق ومثال الثاني استقام محمد اسم فعل الماضي ومحمد فاعل اذا تعلد من فعل و عامل قد يكون مبالغه وقد يكون امر واسم وهو لفظ محمد هنا واعرب انه فاعل بمقال واحد كلام كلمه اذا الكلام مركب لا يكون كلاما الا اذا كان مركبا مركب مما مركب من, من جزئين مبتدا وخبر يعرف فاعل مركب من جزء كل جزء ان يسمى كلمه كل جزء ان يسمى يسمى كلمه ولذلك قال واحد وكلام كلمه لان الكلام مركب من جزئين اقل ما يتالف منه هو جزءان اسم واسم فعل واسم هنا اذا اسم واسم الاسم الاول جزء والاسم الثاني جزء هنا اذا صار الاسم الاول الذي يطلق عليه انه اسم كلمه والثاني كلمه اذا تالف من كلمتين اذن واحد الكلام كلمه ولا اشكال فيها وهي اي كلمه اللفظ الموضوع لمعنى مفرد اللفظ هذا ان ادخل المركب والمفرد يعني دخل فيه المفرد كده زي وقام وانه وخرج به الاشاره والكتابه تمثلا له معنى مفرد هذا اخرج الموضوع لمعنى مركب يعني أخرج المركبات أي لذن اختصى الحد فيه المفرد كزيد وأوضح من هذا أن يقال السلمة قول مفرد قول مفرد قول يشمل المركب والمفردات وقولنا مفرد أخرج المركب أخرج المركب لذن لا يسمى قام زيد مفرد لا يسمى محمد نبي مفرد لماذا؟ لأنه ليس بقول مفرد بل هو مؤلك من ان كلمه اذا الكلمه هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد اللفظ الدليل يشمل المفرد والمركبات انواعها وكذلك يدخل فيه المهمل الموضوع على المفعول من الوضع والوضع عندهم هو جعل اللفظ دليلا على المعنى جعل اللفظ دليلا على المعنى عندنا معنى وعندنا لفظ اللفظ زيت معناه يعني مدلول ما يفهم يفهم من زيد زي ما نثاك مشرا وشاهده من قال ثم هذا لفظ يفهم ما ما مدلول لفظ الجسم المعقول امر قال ما اشرب نو كل هذه الالفاظ اذا ذكرت يزين و هذا المعنى هو مدلول اللفظ فجعل النطق بإذاء المعنى المعين ثم ماذا تسمى وضعا ما لم يجعل هذا يسمى ب يديد مقلوب زيد على ما ذكرناه السابق إذن اللفظ <تصفيق> الموضوع لمعنى مفرد يعني غير مركب أراد به غير مركب وهي في الكلمة بالاستقرار وتتبع مثال العرب القسم إلى سنة الأرساء ولا رابع لها وحكي ليجمع على ذلك إما اسم أو فعل أو حرف إما اسم أو فعل أو حرف والاسم هو المقدم لأنه أشرف ثم الفعل ثم الحرف اذن بالاستقراء ايه علماء العربيه نظروا في لسان العرب فلم يجدوا الا هذه الاسماء الثلاث اسماء بمعنى اعم الا هذه الاقسام الثلاث اما اسم واما فعل واما حرف والاسم يميز بالحقيقه ويميز بالعلامه يعني قد ياتي السؤال نعرف ان هذا اسم هذا فعل وهذا حرف نقول اما بالحقيقه يعني بالتعريف الذي ذكرهم واما بالعالم والعالم كتبه ليسم فكان الفصل اسمه يدل على معنى تشبيه من غير اشعار ما يعني الذي ذن دخل فيه انواع كلمه السلام الاسم والفعل والحرف الاسم والفعل والحرف اذا ما هذا ذن بمعنى ان في اي لفظ فعاله اذا نقول ما دخل فيه قل فتح الرحم هذا الحد لاي شيء اسم نريد اخران فعل واخر اسم ولان اجل نخصص هذا الحد به الاثنين فقال ما دل على معنى في نفسه دل على معنى يعني ما له كلمه ذات دلاله دل ولم نقول دل لماذا لان ضميرنا اعيد على لغما على لغما تصح مراعات المعنى وتصح مراعاته انا كل ما دل لفظ او كلمه ذات دلاله على معنى في نفسه يعني في نفس الكلمه بمعنى انه اذا اطلق اللفظ اذا اطلق اللفظ فهم انه معنى دون ان ينضم الى غيره او يضم الى غيره ان بهذا القيد ارانا بالإخراج عندهم قاعدة باب التقييد ان الفعل له ما دلالة في انفسهما على معنى بمعنى ان الاسم يدل على معنى في والفعل يدل على معنى في ذات مرضي بنفس عنيد من غير ضميمه كلمه اخرى لان الحرق لا يدل على معنى في نفسه الا اذا ضم الى غيره لان الحرق عندنا حروف الجر لا بو دني كم ما كلمه سابقه وكلمه لاحقه حين اذا قيلت في تدل على الظرفيه تدل على الظرفيه هل نظن في اذا اطلقت هنا عندما الظرفيه جوابا دوما حين اذا ما تدل على الظرفيه قالوا اذا وضعت في جمله اقول كل الماء في الكوز قالوا في هنا فهمت يوضع في بين كلمتين الاولى سابقه والثانيه لا اما في لوحدها لا يفهم منها معنى الضرفيه لا يفهم معنى الضرفيه اما زيد فهمت المراد كما ارض دل على معنى في نفسه بمعنى ان المعنى هذا لا يتوقف على ذكر غيره فذلك قام دل على معنى في نفسه وهو ثبات القيام لزمن قد مضى يقوم هذا يدل على معنى في نفسه وهو اثبات القيام في زمن الحاضر دل على معنى في نفسه وطلب القيام في الزمن المستقبل اذا الكلمه اما تدل على معنى في نفسها الغير ضمنه كلمه اخرى او لا الثاني الحرف هذا اخراج الحرف فقد دل على معنى في نفسه فخرج الحرف لان الحرف على المشهور لا يدل على معنى في نفسه تم ما دل على معنى في نفسه اشتركا في حونه مع ونريد إقراض الفعل فقال من غير إشعار بزمن من غير إشعار بزمن لأن الكلمة التي دلت على معنى في نفسها إما أن تقترن بزمن أو لا يعني إما أن يفهم منها زمن أو لا فإن فهم منها الزمن فهي فعل وإن لم يفهم منها الزمن فهي فهي فهي فهي, فهي. إذن بهذا التعريف فهمت الحقات كلها الاسم والفعل والحق الحرف لا يدل على معنى في نفسه بل لابد من ضميمه لكلمه اخرى من اجل ان يظهر المعنى الاسم والفعل يشتركان بقدر وهو دلاله كل منهما على معنى في انفسهما ينفصل الفعل عن الاسم لكونه يزيد عليه مع المعنى دلاله على زمان اما ماضي واما حاضر واما مستقبل واما نكم فلا يدل على معنى في نفسه بل إذا أطلق لا يفهم منه إلا المعنى قد يكون معناه الذي يوضع له الزمن لكنه زمن مضرع إذن من غير إشعال بزمن فرد به الفعل لكن زمن مراد به لو قيده الشيخ بزمن معين من غير إشعال بزمن معين لأن الزمن نوعان زمن معين مقيد وزمن مطلق الأول الأول هو الذي انودد مع المعنى هو فعله والثاني لا قد يكون اسم دال على زمن امس ها دل على زمن او لا امس دل على زمن قطعه لكن هل هو فعل لا لماذا لان الفعل انما يكون فعلا اذا دل على معنى معين وهو مقصور في ثلاثه فقط اما ماضي او حاضر او مستقبل لكن بالصيغه في صيغته لان الفعل الماضي له صيغ فعل فعل فعل قال المضارع له صيغ يفعل يفعل يفعل الامر له صيغه ايضا ان هذه الهيئه الصيغه هي التي عينت الزمن المعين وان يكون ماضيا او حاضرا او مستقبلا وان الصباح ومساء وضحى وليل ونهار كل ذلك على زمن حال لكن الزمن هنا مطلق وليس معين ليس معين ان نقول من غير اشعار بزمن اي معين وهو اذا عرفنا وهو ما دل على معنى ايه من غير اشعار مثل اطلامه باعتبار دلالته يعني الذي تحويه العقوله ثلاثه انواع من الصقر الاول ما يفيد العموم والثاني ما يفيد الاطلاق والثالث ما يفيد الخصوص وهذا مهم جدا ان طالب العلم ان ننسى قد يفهم منه العموم قد يفهم منه الاطلاق وقد يفهم منه الخصوص لان المعنى الذي دل عليه قد يكون شامل ما لا يدخل تحته أفراد بلا حصن كأن أسماء الموصولة الذي ذكره المثال أسماء الموصولة هذا يدخل تحته هي من صياغ العموم وإذا كان من صياغ العموم حين يجب أن يكون متغلقاً لما يدخل تحته من الأفراد هذا سيأتي بحثه لأجل في باب القاط ويسمى العام ما يفيد العموم أي الشموع لجميع أفراده أو ما دل عليها كل اسماء المنصوره كل اسماء تكون تمثيليه معنى تمثيليه يراد الاستقطاب يعني خاصا بالاسماء المنصوره ياتي اسماء الشرط واسماء الاستفهام نافيه العموم لكن هذا هنا مثال فقط تكون تمثيليه بمعنى انه لا يقصد المذكور في ifade العموم بل غيره كذلك يدل على على العموم لا يفيد العموم يعني الشمول كالأسماء الموصولة أسماء خرجة لهم حروف حيث لا تفيد العموم لماذا؟ لأنها ليس لها معنى في نفسها لا تدل على معنى في نفسها إذا كان كذلك إنذن لا يمكن أن تكون زائنة العناة على العموم كالأسماء الموصولة ثاني ما يفيد الإطلاق الإطلاق يقبل العموم عام والخاص والمطلق والمقيم ستهت هذه الأبواب في محالها العموم والاطباق الذين هما فيه شمول ايه شمول لكن شمول العموم ده بمعنى كل كل من كان كل ما يمكن ان يدخل تحت هذا اللفظ من الافراد هو ده قد اقصد المؤمنون المؤمنون هذا نصيغ العموم يعني المؤمنون هذا وصف محن به هل هل هذه ان كانت استغراقيه وموصوله بالاشكال على القول يفيد العموم حينيذ المؤمنون هل يختص بزيد العظم؟ أو كل من يختص بصمة الإيمان؟ ها كل من يختص بصمة الإيمان هو داخلهم تحت هذا اللغة في أي زمن؟ في أي زمن في أي مكان؟ في أي مكان, في أي مكان؟, في أي مكان؟ إذن لا يختص بفرد دون فرد فكل من وجد فيه هذا الوقت وهو وقف الإيمان فإن كان عربيا أو عجميا فإن كان في بلدي كذا أو كذا أو في زمن كذا أو كذا فهو داخل من تحته النوع كل هذا العموم دفعي بمعنى انهم دخلوا دفعه واحده تحت اللفظه واما الاطلاق فهو عموم او شمول بدلي بمعنى ان اللفظ يحتمل كل الافراد لكن ان نفينا في الاول امتناعها فقال ا كل طالب اكرم طالب الطالب هذا نكره بالضياء الاثبات فتفيد الاطلاق اينادي نقول طالبا اذ يطبق على زيد وعمر فالى اخره كل واحد منهم تسمى ماذا او ينصب بكونه طالبا لكن اذا اكرم الاول امتنع اكرام الثاني اذا اكرم الاول امتنع اكرام طب لا ان يكرم الاول كل واحد من الطلبه يصح ان يطبق عليه اللوم فتقول ماذا اكرم طالب اي طالب فهي عموم شمول نعلم فيه شمول لكن دفع واحد لكل الطلاب لا لو اكرم كل الطلاب قلنا اخطا وينما المراد ان يكون طالبا واحدا لا بعينه واضح هذا هذا هو الذي يراد به الاطلاق اذا الثاني ما يفيد الاطلاق كالنكره كالنكره من حيث هي في سياق الاثبات هذه كانت يضمني معرفه كما ذكرنا في المثال اكرم طالبا ذلك طالب, طالب لوحده كلمه وهو لا يصل يمثل له هنا يفيد الشمول البدل الثاني ما يفيد الخصوص يعني لا يهتم الغير فدنوا للنهر كالأعلامي فإنها تعين متماها زيد أكرم زيدا إذا لا يحتمي العمر ولا خالد ولا محمد إذا قل زيد أكرم زيدا يقول هذا زيد اسم وهو داد على خصوص كما لو قلت أكرم من دخل البيت يعني من هذا اسم منصول وهي تفيد العموم أكرم خالبا هذا مطلق إذن سرقت الأسماء من حيث الدلال على المعامل والفعل هذا القسم الثاني اقسام الكلمه دل على معنى في نفسه واشعر بهياته لاحد ازمنه الصناعه ماضي شمل انواع الكلمه ثلاثه دل على معنى في نفسه خرج الحرف او اخرج الحرف واشعر بهياته يعني بتغياته في احد ازمنه الثلاثه اما الماضي او الحاضر او المستقبل اخرج الف ن ووعي الفعل اما ماض فاهما فاهما اشعر بمادته مد المراد بها هنا المراد بالمال في صيغته هي هيئته اشعر به بصيغته ليس بالمال اشعر به بصيغته الماده المراد بها الحروف مراد بها الحروف اين يجب اشعر بالصيغه وهو يكون على وزن فاعله لان الماضي ياتي على وزن فاعله وفعل وفعله الثلاثي او مضارع كيف فهموا يفهم على وزن يفعل ويفعل هذا خاص به بالمضارع اذا دل على معنى في نفسه وهو الفهم وزياده على ذلك اشعر بزمن وهو الحاضر او امر كقولك افهم افهم على وزن افعل يفعل ويفعل هذا يدل على على الطلب فهو فعل فعل امر فعل امر دل على معنى وطلب الفهم في الزمن المستقبل زمن المستقبل ان المقال والفعل باقسامه الثلاثه الماضي والمضارع والامر يفيد الاطلاق عرفنا الاطلاق فلا عموما الفعل لا يدل عنا على, على العموم قام زيد يوما الاثنين قام زيد يوما الاثنين قام فعل ماضي يوما الاثنين هذا ظرف تعلق بقام هل كل اثنين صوم زيد او يوم واحد او يوم اثنين فقط وما عده لا يوم واحد فاللوث يدل على من صام زيد يوم الاثنين لا يفهم منه العموم إنما يراد به اثنين أي اثنين الله أعلم به فينظر فيه صام زيد يوم الاثنين لكن لو قال كان زيد يصوم يوم الاثنين دل على العموم لكن ليس من ذات اللوث وهو يصوم وإنما من قولنا كان إذا كانت الغالث تعمل للاستمرار دلال على العموم ان كان اذا قرئ قال ولذلك اقر اهل العلم بانه يقول ليس مره واحده وانما يستمر عليه لا في كان هذه عنها بعض النحاة انها من زوعه الزمن يعني كان فعل ماضي والافعل هنا يدل على اتصال بمضمون خبريه في الزمن الماضي هذا على الفرق ودل على القطع لكن إذا قلت كان زيته قائماً في الزمن الماضي أما الآن فلا هذا لا أقوم فيها لكن قد يراد بها الاستمرار وهذا قافتاً فيها إذا جاءت وكان الله غفوراً رحيم من الله حكيم كان في الزمن الماضي الآن لا قل لا لإستمرار من هذه الزمن الشيء الثامن لإطلاق إلا بقرينا قرينا تكون خالصاً أدلو لله بي فكان هنا ذلي ذكرنا وكذلك إذا جعل فعل مضارع فيه النهي او النهي واعبد الله ولا تشرك تشرك هذا فعل مضارع جاء بعد النهي لا ناهيا وتشرك هذا فعل مضارع مذوم بناء وجزم حسب النون هل يدل على العموم؟ قلنا نعم لان تشرك هذا متضمن للمصدر والمصدر نكره ولذلك يكون نكره في سياق النهي فتعرب اذا قد تكون قرينه للفعل تدل على عموم اما في اصله فلا يدل الفعل على العموم إنما يدل على الإطلاق والحرق مدل على معنى في غيره يعني لابد من ضميمة كلمة أخرى كما بينا قال ومنه يعني من الحروف وبحث الحروف هذه الكرة الصليون يتوسعون فيها يعني لها أنه مهمة في فهم الشريع ولكن هذا لا يمكن بسه فيه أو النظر فيه مثل هذا السجاب قال الوا منها أي من الحروف التي يدل على معنى في غيرها الواو والفاء واللام الجارّه على فعل قال الواو وتعني عاطفه فتفيد استراكات المتعاط الحكمي ولا الى ذلك الواو واف ع يدل على معنى تاتي عاطف تاتي عاطف للعطف وتاتي السين نافية او لم حل نزاع يعني السين تاتي في اول الكلام وتاتي للقص أما هنا فهي عاطفة فتفيد ماذا إذا جاءت عاطفة اشتراك المتعاطفين في الحكمين قام زيد وعمر قام زيد وعمر قل الواو هنا حف عاطف عطفت عمر على زيد أفادت ماذا أفادت الاشتراك في أصل المعنى وفي الحكم أصل المعنى الذي هو القيام قام زيد أثبت القيام للزيد وعمر شارته في القيام أولى شارته أولى شارته في القيام إذن أفادت التشريك كأصل المعنى والحكم كذلك من حيث الإعراف والمعطوف له حكم المعطوف عنه إن كان مرفوعا مرفوعا منصوبا منصوبا مجرورا مجرورا مجرورا, مجرورا مجرورا مجرورا مجرورا مجرورا مجرورا في الأفعال حينئذ عمر ما حكمه في الإعراف نقول الرافع لماذا؟ لأن الواء عاطف بمعنى أنها عطفت عمر حان الزيت كما انها شركته في اصل المعنى كذلك شركته في الحكم وهو ايدو اي معناها اشتراك المتعاطفين في الحكم والمعنى حكم يا اخوان يراد به اصل المعنى الذي هو ثابت للنص طان جيد يوم الاثنين ويوم الخميس يوم الاثنين ويوم الخميس عطف الخميس على الاثنين إذا يثبت له ما أثبت للمعطوف عليه وهو الصياف قام زيد وعمر عمر ثبت له الصياف كما أنه ثبت له لزيد عطر المعنى ثبت للمعطوف كما أنه ثبت للمعطوف عليه وكذلك العرام فلا يكون المعطوف منصوبا ومعطوف على المعطوعة هذا لا وجود لك ولا تخطب الترتيب ولا تنافي إذا قلت جاء زيد وعمر أيهما أول جاء الواو لا تدل على تفكير لا تدل على تفكير يعني كون الزيت جاء في اللغم أولا لا يفترض أنه هو الذي جاء هو يعني إذن هذا اللغم يحتمل ثلاثة أشياء جاء زيد العمر جاء زيد وعمر يحتمل أن زيد مديء زيد قبل مديء عمر أنا ظاهر اللغم ويحتمل العمر أن مديء عمر قبل مديء زيد ويحتمل معن هتكون الواو اللايه فهذه فلك ثمانه فاذا سمعت هذا اللغز حينئذ نقول تتوقع لا تحكم بكون الزين جاء قبل عمرو ولا العكس ولا انه ما كان فلان لان المولد في لا الترتيب لا تفيد الترتيب ولا تنافيه بمعنى انه لو دل دليل خارجي على ان نظه لنا للترتيب من الان والإجابة اذا قلت جاء زيد وعمر قبله ها ايوه جاء اول عمرو لماذا بالواو او لقالنا قبله جاء زيد وعمر بعده فت زيد اول نعم بالواو لا عليك بالواو انما لقولنا بعده جاء زيد وعمر معه فهذا ثم إذا قريب لا يحمل على الترتيب أو العسل أو المعية إلا بقريبة إلا بقريبة القريبة إذن تأتي عاطف وتفيد السراسة متعاطفين من الحكم ولا تقصد الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل إلا بدليل كما ذكرناه ومنه بالشرأ قوله تعالى إذن الصفى والمروة للصفى والمروه ها لو نظرنا الى ذات اللفظ قلنا يحتمل تبدا بالمرا قبل الصفا ويحتمل الصفا قبل المروه لكن جاءت السنه لبيان ان ابدا بما بدا الله به اين اذا لدليل السنه جعلنا الواو هنا للتشديد جعلنا الواو هنا للتشديد كذلك في ايه المائده يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه وانفقوا ما اقاتلوا وجوهكم وايديكم الى المروه وامتحوا برؤوس واورجلوك وواو هنا كل الواوات تفيد الترتيب لانه قطعا نظير عن نظير مو معلوم في محله الف وتاء تعاطفه تفيد اشتراك المتعاطبين في الحكم علما سبق بيانه جاء زيد وعمره جاء زيد وعمره عمرو كذا له المديد كما انه ثبت لزيد اذني والحكم كذلك الرافض حين شاركته في المعنى وفي وفي الحكم الذي هو حكم الاراده لكن مع الترتيب والتعقيد عكس الواو يعني الفا تفيد الترتيب حين أن جاء زيد فعمر عمر جاء بعد زيد لو أراد أن زيد جاء بعد عمر وجاء بالترتيب هذا كما هو شأنه في الواو فقال أخطأ هذا أعتبر خطأ جاء زيد فعمر إذا أردت أن زيد هو الأول ثم أتبعه عمر على الترتيب الملتور في اللفظ تأتي بالفا تأتي به بالفا وإن لم تريد تأتي بالوار والتعقيق بمعنى أن ما بعده جاء بعد ما قبله بدون مهنة تعقيق يعني ليس بينهما مهنة ليس بينهما مهنة جاء زيد مباشرة دون فاصل الجمن بلا مهنة جاء عبد فإن كان تم فاصل حين يجب أن تأتي بماذا تأتي بثم لأن ثم تشترك مع الفاء في الجلال على التركي لكنها تدل على التراق معناه تراخي مع ترتيب الواو والتعقيب وتاتي السببيه كذلك يعني ما قبلها سبب لما بعدها ما قبلها سبب لما بعدها فتفيد حينئذ التعليل تفيد حينئذ التعليل فاجده ها تها سجده ها فسجد فهنا فادت التعليل لما سبب السجود اذا تساوي عله لما بعد الفاء لما بعد الفاء ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب فيحل عليكم غضبي هذا الا لما قبله وما قبله سبب فيه ان الفاء افادت الترتيب وان حلال الغضب عقبه ما قبله يعني متى ما وُجد السبب وُجد مباشرة بعده الغضب والتعقيب تعقيب كل شيء بحتميه بمعنى قد كل شيء لا يقع الا بقاسم عين يعتبروا الثاني الآن مجرع جارة اقتراض عن لام الافتداء ليس كل لام تكون حرف جر وإنما قد تكون لام الافتداء قد تكون لام التوكيف وبعض يفرق بينها وبعض وبين لام الافتداء وبعض نسوي وهو لام القسم كذلك لام الجارة لها معاني منها التعليف وأنزلنا ليك الذكرة لتبينه للنقل يعني لأجل أن تبينه قادت ماذا التعليف يعني ما بعد اللام علة لما قبل وما قام لها سبب لما بعدها والتمليك يعني المال لزيت يعني ملك ليك لزيت والإباحة لك فعل كذا لك فعل كذا يجوز لك كذا لليس فيه نوع من إفادة الإباحة على الجارة على الجارة كذلك طيب الجارة الاقتراز على الإسمية والفعلية ليس كل نوطل وجدته وعلى لليس نكون حارة لا فإنما قد يكون وذلك إذا تقدم عليها من جاء من على الجبل يعني من فوق الجبل جاء من على الجبل على بمعنى فوق وهو مظافر الجبل مظافر دخلت عليه من ومن حرف جر وفروف جر لا تقلل على الأسلام كذلك نتاعة فعل إن فرعون على في الأرض يعني طغى في الأرض على هو أي فرعون فعل ماضي فعل لا لكن على الجره وعلى فعلله لا, لا تتبن ان على جاره التبليع عليه هيئه هي اخرى وان على التي بمعنى العلو والارتفاع في هذه فيه لم الف العقل ولها معاني منها الوجوب عليك ان تفعل كذا عليك ان تفعل كذا الوجوب وهو الزام وهو الزام لكن اذا كان المراد به الوجوب الشرعي فلو ليس من ربه لأجوب الشرع إنما الإجزام اللغوي إنه إجزام اللغوي كما ذكرناه السابق إذن هذا ما يتعلق ببعض ما ذكره الشيخ محمد تعالى من الحروف وإلا كلامه في الحروف طويل جدا وجوده في المطولات لكن هذا فقط مثال يبين لك نظر الأصوليين في مثل هذه الحروف أقسام الكلام كلام ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة انقسم الكلام باعتبار إن كان وفقه بالسطل وعدمه إلى قسمية يعني باتباع المدلول باعتبار المدلول ينقسم الى قسمين قسمي حضر وانشاء وهذا التقسيم هو الصحيح ان ان السلامه باعتبار المدلول محطوط في هذين النوعين وهذا هو الصحيح انه منحصر فيهما ولذلك قال سيوط في همع الهوامع وهو ما عليه اهل البيان قاطبه وحذاق النحويين عليه اهل البيان قاطبه وحزاق النحويين وأما زادت زيادة الطلب فالطلب داخلته في الإنشاء بعضهم يرى أنه يقف من ثلاثة أختار خبر وطلب وإنشاء وذلك مال إليه الإنشاء في شذور ذهب في المسكة ثم رجع عنه في الشرح ولكن الذي عليه المحققون أنه محصور في نوعين فقط إنشاء وخبر ما احتمل الطفق والكذبة يسمى خبرا وما لا يحتمل يسمى إنشاء هذا التصريب من حيث الزمن فالخبر ساخير فصيحه خبر ما ينفل عن يوقف بالطبط أو الكذب لذلك ما هي كلامه لقينا البحث في ماذا في أقتال الكلام وهنا قلنا في الكلمة ما دل ما هي كلامه لماذا قلنا الكلمة هناك قلنا هناك khoلام لأن الكلام هناك في تقسيم الكلمة فلابد من أقضيها جنسا في الحال وهنا الكلام في تقسيم الكلام فلابد من أقضي الكلام جنسا فيه في الحال وهكذا ما هي كلامه دخل وصف يوم كينه ان يوصف بالصدق او الكذب يعني امكان عقلي امكان عقلي بمعنى انه يحتمل هذا ويحتمل لا فيقال صادق صدق بكلامه صادق صدق اذا قام بالكذب اقول صدق اذا يحتمل او لا يصبح او لا يصبح ان يوصف بالصدق قام زيد كذب قام زيد اني تمام الجا وكذب إذن احتمل ماذا؟ الكذب الصدق هو الكذب باعتبار مطابقة في الواقع إن كان مدلول الخبر كلام مطابقا للواقع الخارج يعني هو نفسه وعينه لا تفاوت بينهما يسمى صدقا إذا قلت قام زيد ووجدته في الخارج القائم تقول هذا الكلام مطابق للواقع يعني خارجا له إن كان مخالفا قام زيد وفي الواقع هو جانب اقول هذا الكلام لانه صادق الواقع، اين يجب نسمي ماذا؟ نسمه كذبه، فالكذب الصدق باعتبار مطابقه في الواقع علميا. قوله لذاته يعني من غير قبيله انشاء الخبر. استدلال هذا عن كلام الشيخ، فخرج بقولنا ان يوصف بالصدق والكذب الانشاء لان قوله ما جنس بمعنى كلا يدخل فيه الخبر والانشاء. لما قال لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب خرج الانشاء لان لا يمكن في ذلك هل قام زيد اه صدقت لا يصح ان يوجه اليه التصديق او التكذيب فاذا قال هل قام زيد انا اسفه هل قام زيد اقول نعم او لا لكن لا هل تقول صدقت هذا لا يمكن هذا لا يحتمل ان يقال له صدقت او او كذب لانه لا يمكن فيه ذلك بينما جنونه ليس مخبرا عنه هل يمكن ان يقال انه صدق او يعني ليس عندنا شيء في الخالج الخبر له مدلول في الخالج وأما الإنشاء فليس له مدلول ولذلك بعضهم يقوم فقط أن الخبر ما له شيء وقع في مار يعني شيء تخبر عنه سبب رام زيد يقوم زيد إلى خيرها وأما الإنشاء فهو شيء مستقبل هل قام زيد؟ قم لا تضرب لا تقوم إلى قبل فهي أشياء أو مطلوبات تكون فيه في المستقبل لا وجود لها هي غير موجودة فإذا لم تكن موجودة حين ذا لا يتوجه إليها التذيق ولا ولا التذيق فلا يقال صلقت ولا يقال كذلك لأنه ليس عندنا شيء مطابق الخارج وإنما عندك استفهام هل قام الزيت؟ نعم أو لا تستثم عن قيم الزيت فلا يصح حين ذا يتوجه إليه التذيق ولا ولا التذيق فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال له سفرا وكذلك و لذاته يعني لذات القبر بقطع النظر عن قائده عندنا كلام وعندنا متكلم بالكلام لذلك عندنا كلام ومتكلم بالكلام كلامنا في ماذا في الكلام في عين دون نظر إلى المتكلم عليذن ما احتمل الطدقة أو الكذب لذاته يعني لذات الكلام بقطع النظر عن قائده لأننا لو نظرنا إلى المخبر عليذن الأقصام ثلاث اذا نظرنا الى الكلام باعتبار المتكلم حينئذ قسم ثلاث لان منها ما لا يحتمل الا الصدق فقط فخبر الله عز وجل خبر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يحتمل الكذب قطعا لما زال انك لانه كلام الله لما قلت هذا كلام منسوب الى الله تعالى حينئذ لا يحتمل الا الصدق فانتفى عنه احتمال الكذب قطعا كذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه حينئذ نقول هذا لا يحتمل الا الصدق قد يكون مقابله وهو ما لا يحتمل الا الكذب قولي مدعى بسالة مثلاً هو وصول الله قول هذا من جهة الشرع باطل ولا يحتمل الصدق أبداً إنما مقطوع بكذبه مقطوع بكذبه كذلك الأوقال الجزء أكبر من الكل كذب هذا لا يحتمل الصدق أبداً لماذا؟ لا؟ لأنه محال أن يكون الجزء أكبر من الكل مع هذا هذين النوعين فهو يحتمل الصدق وكذا على تفصيله إذن خرج بقول لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدقاء أو لا يحتمل كذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه إذن هذا لا يحتمل إلا الصدق ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق بل هو كذب قطعا كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقل مستحيل الذي لا يمكن أن يقع أبدا ثم الاستحالة قد تكون من جهة الشرع أو قد تكون من جهة العقل فالأول أن المستحيل شرعا كخبر مد عدسانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمة أنه رسول الله هذا كذب هل يحتمل الصدق؟ لا لا يحتمل الصدق وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين على دليل قطعي لان النبوة قد انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه هو اخر الانبياء ويلزم منه اخر الرسل والثاني يعني مستحيل عقلا تلخص عن استماع النقيضين الحركه والسكون في عين واحده في زمن واحد زيد قائم جالس ا زيد قائم جالس قيام وجلوس نقيضان هل يمكن في وقت واحد في شخص واحد ان يكون قائما جالسا في نفس الوقت محضه تجرد فعل يمكن لا يمكن هذا مستحيل لكن لو قلت زيد قائم وعمر جالس صح ديما اختلاف المحل طيب لو قلت زيد قائم يوم السبت قعد يوم الاحد صح كده في ولذلك قال هنا كالحركه والسكون في عين واحده يعني شخص واحد في زمن واحد اما اذا تعددت الاشخاص لا اشخاص زيد صائم اليوم وعمر مفطر يمكن يمكن في زمن واحد زيد صائم يوم الاثنين ومفطر يوم الاحد يمكن يمكن لكن صائم يوم الاثنين او اليوم يوم الخميس ومفطر يوم الخميس لا هذا لا يمكن عيننا يعني اذا نقول هذا في لماذا؟ أنه اجتماع النقيضين كل حركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد الثاني ما يمكن أن يوصى بالصدق والكاذبين إما على السواء أو مع ربحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب النحوين ما يمكن أن يوصى بالصدق والكاذب وهو الذي يريده من تكلم في هذا الموعه بهذا حد ثم إذا احتمل صدق والكاذب يحتمل أن يقال له الصدق ويحتمل أنه يقال له كذا اذا الشخص المتكلم يحتمل ان يكون الصدق ارجح منه ويحتمل العكس فاذا اخبرك العدل الصدق عن فضله يحتمل الصدق والكذب من حيث هو قضا لكن باعتبار الشخص النفسي و لكونه صادق في الغالب او نناقش فيه الصدق والعداله نقول صدقه ارجح من من كلامه لو اخبرك الضعيف عن خبر ما فإنه يقول لي خبره يحتمل الصدق والكذب لكن كذبه الذي هو عدم مطابقة الواقع هل تكذب هذا؟ عدم مطابقة الواقع كذبه أرجح من, من صدق هذا باعتبار الشر مع أن كل منهما يحتمل الصدق والكذب لكن لا لذات الخبر وإنما باعتباره المخصص إن لم تعلم هل هو عادل أو لا فإنه يحتمل الصدق والكذب على الكذب هذا <تصفيق> لا يمكن ان يثبت الصدق والكذب فيما على التواتر يعني لا ترجح احدهما على الاخر وذلك اذا كان مجهولا عندي تتوقف الخبر او مع رحاني احدهما رحاني الصديق خبر الثقه او رحاني الكذب خبر الضعيف ثم قال بالانشاء هو النوع الثالث وهو في اللغه التجدد والحدوث والنمو ما لا يمكن ان ينطق بصدقه عس او كذبه لان القسمه ثنائيه متقابله إما أن يحتمل الصدق والكذب أ Kristinは sell or he胖ammel إن احتمل فهو القبر وإن لم يحتمل فهو الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذلك قال وَمِنْهُ الْأَمْرُ وَالْنَهِينِ يعني الإنشاء أكثر من ذلك الإنشاء نوعان إنشاء طلبي وهو استدعاء مطلوب غير حاصل وقت الطلب استدعاء مطلوب غير حاصل وقت الطلب ومنه الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء والعرض والحق كله غير موجود الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء والعرض والحق وانشاء غير طلبي وهو لا يستدعي مطلوبا ومن صيغ المدح والذم صيغ العقود والتعجب والقسم والحرب. لكن المراد هنا الامر والنهي. هو الذي يبحث عنه الوصولي لان الامر والنهي اهم مو اقسام التكليف بل هما التكليف اما طلب فعل او طلب كف عنه اول امر والثاني نهي فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هنا جمع الامرين جمع الامرين واعبدوا الله هذا امر عبدوا. لا تشركوا به شيء هذا نهي اذا اعبدوا هذا طلب ايجاد فعل ولا تشركوا هذا طلب كف وطب فالأول يسمى أمرا والثاني يسمى نايم إذا قال عبده يعني طلب منك إيجاد العبادة هل تقتدقت؟ أو كذك لا لا يقنى لا يوجع إليه تصديق ولا التكديم لا تشرك به شيء كذلك لا يوجع إليه تصديق ولا, ولا التكديم وقد يكون كلام خبر إن شاء باعتبارين يعني قد ينظر في اللغة فيكون في خبرا يحتمل الصدق والكذب لكن باعتبار المعناه هو إن شاء وقد يكون العقل بلظه انشاء لكنه من حيث المعنى هو خبر فلا يقال صدقت وكذبت باعتبار النطق لانه انشاء واما باعتبار المعنى فهو طلب قال قد يكون الخبر وقد يكون كلاما خبرا انشاء باعتبارين يعني ان باعتبار اللفظ هو خبر باعتبار المعنى انشاء او بالعكس باعتبار اللفظ انشاء وباعتبار المعنى خبر تصيغ العقود اللفظيه يعني ان تصيغ العقود في البيع والاجاره والنكاح والوقف والرهن وما نحو ذلك بعتوا مثله بعتوا وقبلت بعتوا هذا ايجار وقبلته هذا قبول بعتوا هذا يحتمل تحتمل امره اولا بعتوا يعني في الزمن الماضي بعتوا بعد بيعت السياره بعتوا بيت فاخبر عن زمن قد مضى بعتوا يعني انشئ البائع بعتك هذا اضطربت اي حينئذ نقول بعتوا لم يرد بهن معنى الماضي ولذلك هذا من الامثله التي سلبت عنها دلاله الزمن الماضي فعل الماضي قد يسلب عنه الزمن ويدل على الحاضر منه صيغ العقوق مثل بعتوا وقبلتم فانها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خطا يعني يقدر ان يقصد انه اراد البيع وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء باعتبار إخبار العاقب عما في نفسه من إرادة البيت يسمى خبر أخبر عن نفسه بأنه يريد البيت هذا يسمى خبران باعتبار ما يترتب عليه من العقد وهو إنشاء العقد ويترتب عليه قبول من المجتري يجب أن شاء. يسمى إنشاء إذا صيغ العقود كل هذا تعتبر خبرا إنشاء باعتبارين اهتمام ما يخبر عنه في نفسه في قلب من اراده البيع او الاجاره او الشراء ونحو ذلك يسمى قمرات واعتبار انشاء عقدي وما يترتب عليه من الثمره وهو القبول من الجهه المقابله والثمره المقصوده من العقد يسمى انشاء وقد ياتي الكلام بصوره الخبر والمراد به الانشاء وبالعكس لفائده يعني ياتي بصوره انشاء مراد به الخبر مثال اول يعني صوره الخبر المراد به ان يش قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو" المطلقات هذا مبتدا وجمله يتربصن خبر والمطلقات يتربصن يعني هذا اخبار عن المطلقات بانهن يتربصن هذا خبر في اللغه خبر يحتمل ان يكون صادق يحتمل ان يكون كذب بذاته لا تتملك من القران من قبل الله عز وجل انما لذاته إن يجب أن يقول هذا في اللغض هو خبر لكن باعتبال المعنى المطلوب هنا أمر المطلق كأنه قال والمطلقات ليتربخوا إن يجب أن صار أمر من جهة المعنى وإنما عبر بالخبر عن الإنشاء الأمر للدلالة على أنه أمر لازم صار وصفاً للموطوف كأنه لا يفك عنه حيث أنه يخبر عنه بإيضاً صغة الخبر تقول يتربضنا بصوره الخبر بصوره الخبر والمراد بها الامر كانه قال ليتربض المطلقات او المطلقات تتربض لا اشكال وفائده ذلك يعني الاتيان بالانشاء بصوره الخبر تاكيد فعل المامور به وهو تربضهن عده حتى كانه امر واقع يتحدث عنه كصفه من صفات المعمول كان كانه امر واقع لان خاض صفته في المقدر عنه صفه في المقدر زيد القائم زيد المبتدا وقائم الخبر لكنه في المعنى قائم صفه لزيد فانت وصفت زيدا به المطلقات تربطنا هذا خبر وهو صفه في المقدر وهو امر لا لذلك اخبر عنه بالخض حتى كانه امر واقع فيتحدث عنه كصفة من الصفات المأمول فيتربط لخبر لكنه في المعنى صفة لي المطلقات فكأنهن نفذن هذا الأمر حتى صار يخبر به عنهن كصفة من صفاتهن إذن قد يخرج الأمر إلى صيغة الخبر من باب إفادة التأثير بمعنى أن هذا الأمر كأنه وقع وحقل وامتثلت هذه الأوامر فطار الصفات اللازمة ليه والصفاتي ومثال العكسي وهو ياتي بصوره الانشاء والمراد به خبا قول تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل الخطايا ولنحمل هذا قصد فعل مبالغه دخلت عليه لام الالم عين اذا هو في ظاهره انه لا يحتمل الصدق والكذب لانه طلب والامر من من الانشاء لكن المراد هنا ولنحمل يعني ونحن نحمله فانهر الكلام في صورة الانشاء لا في صورة الخبر للدلاله على ان هذا الامر لازم وفرض عليه فان نقول اذهب ونحن علينا هلا اي يتحمل كانه قد امرنا نفسه بذلك فاذا الامر هو خبر فقوله هو لنحمل بصوره الامر والمراد بها الخبر اي نحن نحمل وفائده ذلك تنزيل الشيء المكبر عنه منزله او منزله المفروض الملزم به فجعلوا المكبر عنه كانه شيء مفروض ملزم به حينئذ ياتي بصوره الانشاء والعصر ياتي بصوره الخبر لبيان ان هذا الامر منزل منزله المامور به لانه اذا كان هذا قبل افعاله وما اذا كنت مامورا بشيء ملزم به ملزم به حينئذ هذا لازم فلا بد من فعله فاخبر عن خبر بكوره الامر للدلاله على ان هذا الانفكاك عن له الانفكاك له عني بمعنى انه حاصل حاصل ونحمل خطاياهم يعني فنحمل خطايا كانه امر لازم لابد من من الانفكاك هذا ما يتعلق بتقسيم الكلام ارتبال مدلوله الى خبر وانشاء ثم قال الحقيقه والمجاز وينقسم الكلام من حيث الاستعمال لحقيقه ومجاز يعني استعمال الكلام في مدلوله او غيره كلامه مجلول فهو مجلول قد استعمل في مجلوله وهذا هو الاصل ويسمى حقيقه وقد يستعمل الكلام في غير مجلوله وهو المدال قال ويقسم الكلام من حيث الاستعمال الى حقيقه ومدل فالحقيقه فسال الفصيح هي اللفظ المستعمل قيما وموضع له اللفظ يشمل المجمل والمستعمل عرقنا المهمل وهو ما لم تضعه العرب جديد مقلوب زين والمستعمل ما قول منه من الاستعمال وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى إطلاق اللفظ وإرادة المعنى يعني يطلق اللفظ ويريد معناه الذي يبع له في لسان العرب فإذا تكلم قال قام زين أطلق لفظ قام وأراد به المعنى الذي وضعته العرب وهو الكيام المعمول ذيت كما وحاد عين لازم نقول اذا اطلق اللفظ استعمله فيما وضع له الكن عرب نقول هذا تم استعمال استعمال اطلق اللفظ واراده المعنى اذا اللفظ يشمل المجمل والمستعمل حقيقه كان او مجاز المستعمل قلنا من الاستعمال وهو من اطلاق اللفظ واراده المعنى فيما وضع له فيما يعني في معنى وضع له ذلك النطق في الثاني عام مثل ماذا اسد للحيوان المفترس كلمه اسد وضعتها العرب بوضعين وضع اولي ووضع ثاني الوضع الاول الحقيقي الذي اذا اطلق النطق الطرف اليه هو الحيوان المفترس فاذا قلت رايت اسدا ها يحمل أسد هنا على حيوان المسترس يحتمل غيره؟ نعم يحتمل غيره لكن الآصل هنا أن يحمل على الحقيقة فإذا قلت رأيت أسدا لقول المراد به الحيوان المسترس هذا لفظ وهو لفظ أسد لفظ مستعمل فيما وضع له في لسان العرب وضعا أوليا وضعا أوليا فخرج بقول المستعمل المهمل فهذا يقول لا يسمى حقيقه ولا مجاز لا ينصب بهذا ولا ولا بذا <تصفيق> والمستعمل هنا يدخل فيه لفظ المستعمل اضف فيه المفرد والمركب لان المجاز الحقيقه كما تكون في المفردات تكون في في المركبات لان الالفاظ اللغويه اربعه اقسام اما مفرد اما مركب اما مفرد واما مركب وكل منهما اما مستعمل او, أو مهمل ثم قال فخرج بقولنا فيما وضع له يعني في معنى وضع له ذلك اللفظ في لسان العراف خرج به المجال والوضع كما سبق جعلوا اللفظ دليلا على المعنى جعلوا اللفظ دليلا على المعنى يعني بإذاء المعنى إذا أطلق اللفظ صرف إلى هذا المعنى هذا ما يسمى به بالوضع والوضع إفراد قد يكون تلكين ثم قال لما بيّن لك الحقيقة لانها اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اول الامر كالاسد مستعمل في الحيوان المفترس والبحر مستعمل فيما وضع له في لسان العرب يسمى ماده يسمى حقيقه قسمنا كالحقيقه باعتبار الواقع الى ثلاثه اقسام هذا بحث مهم للرسولي وتنقسم الحقيقه وتتسامى هنا باعتبار الواقع لان الواقع اما ان يكون اللغوي يعني وضع اللغه تلف في وضع اللغه واما ان يكون الشارع يعني شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لان بعض الالفاظ لها معاني في اللغه ولها معاني في الشرع مغايره لها واما ان يكون العرف ما تعارف عليه الناس عامه او خاصه كصلاحات ارباب الفنون عين الي الواضع بالنسبه للواضع قسمت الحقيقه الى ثلاثه حققه لغويه وحقيقه شرعيه وحقيقه عرفيه هذا تقسيم من أي نجاح لكم بالنظر إلى المتكلم نفسي فإن كان اللغوي فهي حقيقة اللغوية وإن كان الشرع فهو حقيقة شرعية وإن كان العرف هو حقيقة عرفية وتقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسم لغوية وشرعية وعرفية وعرفية فاللغوية هي اللغو المستعمل فيما وضع له في اللغة واللغه عند اهل اللغه هي الالفاظ المفيده المعاني الالفاظ المفيده المعاني الالفاظ المفيده المعاني دخل فيه المفردات والمركبات شمل المفردات والمركبات المركبات الجمله الاسميه والجمله الفعليه والمفردات كزيت وقامه ويده اذا خرج بقولنا في اللغه عرفنا الحد. على الحد الثالث لانه ما زاد الا في موضع له في اللغه في اللغه هو الذي زاد على الحد الثالث رصدنا هذا التعليل بالحقيقه اللغويه فخرج بقولنا في اللغه ما الذي خرج حقيقه الشرعيه والوكن وليس شيء ثالث لانها قسم ثلاثيه مثال ذلك الصلاه <تصفيق> الصلاه لها معنى لغوي ولها معنى شرعي ما هو معناها اللغوي الدؤام علي وقال من قسان العرب وقاموس تنظر في هذه والأبيات وما ورد عن عرب من أشعار ومنثورات تجد أنهم استعملوا لغض صلاة الدعاء كذلك أما في الشرع كتاب السنة فنقل كبير هذه نقل هذا اللغض من استعماله في الدعاء إلى استعماله في أقوال وأسعال ومعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير واختتم بالتكبير هذه الصلاة المعهودة صلاة التي هي عبادة تعبد لله بأقوال أفعال أخيرين هذه ليست هيئة مسمة صلاة في تنعره إنما أطلقوا الدعاء فقط دعاء. لكن هذه أقوال وأفعال إذن عندنا أفعال وعندنا أقوال وكل منهم أخاف مفتتحهم بالتكبير مفتتم بالتكبير إذن نقول نقل الشارع هذا اللون من مسماه اللغوي ووضعه على مسمى جديد لكن ملاحظ فيه المعنى اللغوي يعني لا يأتي لأي لغ وينقله لأي موضع من موضع الشر لا لابد أن يكون سما ملاحظة ولذلك الصلاة مجتمل على دعاء إما دعاء مثلة وإما دعاء عباء إذن المناسبة بين نقل اللغض من الصلاة إلى الصلاة هو ملاحظة المعنى اللغوي هنا يند نقله الى متمه عباده مع ملاحظه المعنى اللغه ترد دعاء عباده او دعاء مثلا اذا نتعدى ذلك الصلاه فان حقيقتها اللغويه الدعاء فتحمل على فتحمل عليه على دعاء كلام اهل اللغه نعم نحن قلنا هذا الكلام في اصبحه سمعي هنا نقول اذا اطلق اللغوي لفظ الصلاه الصلاه هنا الى الدعاء والحقيقه الشرعيه شرعيه نسبه الى الشرع يعني ما تسفيد التسميتها من جهه الشرعي لان المطلق الوضع اللغوي لا بد من الرجوع الى الشرع ولذلك الحقيقه الشرعيه فان كان في الاسماء والاحكام انما تؤخذ من الشرع لا تستفاد من غير الشرع لا من اللغوي ولا من من الواقع اذا ما هي الحقيقه الشرعيه اللفظ المستعمل فيما وضع له كسابق في الشرعي بمعنى ان اللفظ الحقيقه وضعه شارح لمعنى معين هذا المعنى المعين المقتوص كان اللفظ يطلق على معنى له ارتباط بهذا المعنى الشارح فنقل اللفظ من صلاه لكيبر بمعنى الدعاء الى الصلاه بمعنى الاقوال والافعال والجامع بينهما ان كل منهما فيه دعاء فيه فيه دعاء فخرج بقولنا في الشرعي حقيقه اللغويه والعرفي مثال ذلك الصلاه فان حقيقتها الشرعيه الاقوال والافعال المعلومه المفتتحه بالتسبيح المختتمه المختتمه بالتسبيح فتحمل في كلام اهل الشرع على ذلك فاذا اطلق في القران الصلاه فان اضطر نحملها على المعنى الشرعي ان نحملها على المعنى اللغوي نعم اذا دلت قرينه نحمل على المعنى نعم فإذا اطلق لفظ القناه عين يريد الحمل على المعنى الشرعي للنبي ذلك الا الا بدليل والحقيقه العرفيه هي اللفظ المستعمل فيما يعني في معنى ووضع له ذلك اللفظ في العرف يعني مقصا عرفا لبعض المسميات يعني عرف الناس ما تعارفت عليه البلاد والناس من زمن دون زمن او في بقاع دون دون بقاع فايتم مصدره ماذا ليس مصدره اللغه وانما مصدره العرف الذي تعارف عليه ذلك تلك الطبقه في ذلك الزمان عين اذا اطلق اللفظ عندهم قد انطرف الى بعض المسميات فيه. قال هنا اللفظ المستعمل فيما وضع له عند وضعها اهل العرف والعرف نوعان عنده. عرف عام وعرف خاص عرف عام وهو الذي لم يتعين ناقله من عرف من الذي نقل هذه عنه الدابه ولو هذه في لسان العرب وضعت لكل ما يذب على الارض ولو كان يفعل على بطن ولو كان على رجليه لكن خصت في عرف ذوات الاربع اذا الدابه لا تطلق بالعرف على ذوات رجلين ولا على ما يزحف على بطن وان كان في اللغه يسمى ها يسمى ثم دابه لذلك من هم يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع اذا مسمى الدابه في النوع كل ما يذب عن النوع سواء كان برجلي او باربع في ثلاث ها سته آه. او على بطنه هذه تسمى دابه تسمى دابه لكن في العرف العام اطلق لفظ الدابه فقط ببعض المسميات وهو دوت الاربع وَأَمَّا الْعُرْفُ الْخَاصَ وَمَا يَتَعَيَّنُ نَقِلُهُ لا أعرف من الذي نقله وهذا في الغالب أن يكون عند أرباب السنون والصنحات كذلك حينيذ مثلا الفاعل في لسانة آراف كل من أحدث فعله هذا الفاعل زيد قائم وزيد فاحل لأنه الذي أحدث القيام لكن في الصنح النحات لا يسمى فاعل والفاعل عندهم الاسم المربوع من يقول قوله فعل لا قره حينيذ خصوه ببعض أفراده وعرفنا من الذي خطا وهو النحاة اذا العرف قد يكون عاما وهو الذي لم يتعين ناقله لا ندري من هو والعرف الخاص وهو الذي تعين ناقله والغالب انه يكون في ارباع كنحات العلوم فخرج بقولنا في العرف الحقيقه اللغويه والشرعيه مثال ذلك الذئبه فان حقيقتها العرفيه ذات الاربع من الحيوانات فتحمل عليه في كلام اهل العرف اذا ان حقيقه التقسيم الى ثلاثه اقسام لغويه وشرعيه وعقلي ننفع اذا من هذا التقسيم فائده معرفه التقسيم الحقيقه لغزه القاء ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعمال فان تكلم المتكلم بلفظ ننظر في هذا المتكلم اذا فهم هذا اللفظ اذا تكلم بالصلاه ننظر في المتكلم ان كان اللغه اهل اللغه عملناه على الدعاء ان كان الشرح حمله منه على أف... على ذات على ذات اقوال وافعال نقليين ان كان للعرف له مدخل في هذا حملناه على صاحبه اذا ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحملوا باستعمال اهل اللغه على الحقيقه اللغويه واستعمال الشرع الحقيقه الشرعيه واستعمال اهل العرف في على الحقيقة العفية واللفظ محمول على الشرعية إن لم يكن تمطلق العفية فاللغوي إذن هذا ما يتعلق فيه الحقيقة ثم قال والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له مجاز مجوز هذا أصله مبعا من الجواز هو العبور لأنك عررت باللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجاز ما هو المجاز؟ قال اللفظ عرفنا معنى اللغة المستعمل عرفنا معنى اللغى المستعمل اللغى المستعمل دخل في الحقيقه والمجاز عرضنا اقراض الحقيقه لان الحقيقه هي استعمال اللفظ في موضع عدم وهنا استعمال اللفظ نعم لكنه ليس في وضعه الاول المجاز على فرض انه موضوع لكن وضعه ثانوي موضوع الوضع ثانوي في غير ما يعني في غير معنى وضع له ذلك اللغى في غير معنى وضع له ذلك اللغى كيف لماذا اسد للرجل الشجاع مثله اسد للرجل الشجاع هناك مثل للحقيقه اسد للحيوان المفترس وهنا اسد للرجل الشجاع حينئذ اذا اطلق لفظ اسد مع قرينته فقل رايت اسد احمله على المعنى اللغوي رايت اسدا يقطب على الصوره اسدن أنا لا أعلم مجاز الذي يدل على ذلك جملة يخطب وهي قريمة إذن السعمل أسد لظ مستعمل في غير ما وضع له في لسان العرب وضعاً أولياً أي لذن أعطب في لظ أسد أن يستعمل في, المست... في الحيوان المهتمل لكن السعمل هنا في ماذا؟ في الرجل الشجاع أي لذن نسمي هذا مجاز نسميه مجاز إذن المجاز هو اللظ المستعمل في غير ما وضع له لأنه بحسب ما مرضى من تقسيم الحقائق تقسيم الحقائق مثل أسد للرجل السجر ضئيت بحراً يعظ الناس آه بحرنا عالم يجال معنا أنه علمه يتلاطم في البحر فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلو يسمى حقيقة ولا مجازة وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة على ما ذكرناه السابقة إذن المجاز هو اللغة المستعملة في غير ما وضع له يسمى مجازا ثم تم قاعدتها لغة منهما عند أهل المجاز وهو ما أشار إليه بقوله ولا يجوز حمل اللغة على مجازه إلا بذليل صحيح يمنع من إرادة حقيقه إذا جاء لفظ عينين ننظر فيه الاصل فيه ان يحمل ان يحمل على معناه الحقيقي غير تاسدا اي خارج مستند لا يجوز ان يحمل على المعنى المجازي ولو كان محتملا له الا بدليل صحيح وما يتم بالقرين تبدو من قرينه الضبيه او حاليه ولذلك قال ان الدليل الصحيح يمنع من اراده الحقيقه يمنع من اراده الحقيقي. هذا بناء على ماذا على مذهبي من يمنع استعمال اللفظ في معنيين حقيقي ومجازي ثم خلاف هل يجوز ان يطلق اللفظ ويراد به المعنيان الحقيقي والمجازي ثم خلاف بين البيانيين والاصوليين وهذا من الخلاف على شكل لا يتنمن هذا وهو ان البيانيين يشترطون قليل لانه مطبقون على انه لا يجوز استعمال اللفظ في معنيين الحقيقي والمجازي وأما عند جمهرة الأصوليين فيجوزون استعمال اللغة في معنيه الحقيقي والمجال ولذلك يمثلون له بقوله تعالى وافعلوا الخيرا قالوا الخير منه ما هو وازف ومنه ما هو مستحب وصيغة افعل حقيقة في الوجوم مجاز في النجد وهنا قد استعمل اللغة في معنيه وافعلوا يعني ما هو واشف من الخير وما هو مستحب من الخير لأن كلمة الخير هذه تصدق على ماذا على الواجب على المستحب كل ما كان واجب نطوقين وكل ما كان مستحب فواخين هنئ من استقن للفظ وافعل مرادا به المعنيه فاكثر الاصوليين ادم من الفوارق بين المجازيه البيانييه والمجازيه المطليه ان الاصوليين يفترطون قدي ان البيانيين يفترطون قدي لانه لا يوجد عندهم اطباق انه لا يجب استعمال اللفظ في معنيه حقيقيه والمجاز واما عند الاصوليين فلا يفترطون ذلك وهذا الذي يظهر الله أعلم ولذلك قال إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهما يسمى في علم البياب القريب لكن أقول لي أن لا يشترطون هذا ويشترط لصحة استعمال الأظل في مجازه وجود اتباط بين المعنى الحقيقي والمجاز لا لابد أن ينظر إلى الجامع كما ذكرنا في الصلاة دعاء ثم نقلها الشارع إلى أقوال وأفعال ما المناسب بينهما؟ هل بينهم مناسب نحن؟ لأن الصلاة متضمنة ليه دعاء ذكر الدعاء مثل لو دعاء اذا خص البحر ما سنت كلمه البحر وطبق به العالم انه مشابه بينهما لكن متلاطمه يموت وهذا كذلك مين من علم يموت حينئذ قلنا ثم مشابه بينهما اذا لم تكن مشابهه حينئذ يموت اعطوا خلاص قبضه لماذا لانه لا بشاره لا لا علاقه بين القبض والعلم والاستناده لصحه استعمال اللغه في مجازه وجود ارتباط يعني علاقه بين المعنى الحقيقي والمجازي لماذا ليصح التعبير به عنه به يعني بهذا اللفظ عنه عن المعنى المجازي وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقه اذا لا بد من علاقه ولا بد من قرينه عند البيان والعلاقه كذلك يسلم بها وطريق لا بد من علامه عظام متفق عليه بين المجازيه عند البيانين ما اخرى والعلاقه اما ان تكون المشابهه او غيرها اما ان تكون هي مشابهه او غيرها هنيدي المجال تبدل له علاقه وهذه العلاقه اما مشابهه او غيرها فالاول يتم المجاز الاستعار والثاني يتم مجاز الم المجال الذي علاقته المشابهه يسمى استعاره الاستعار محتوى طويل عند البيانية لا قدام ولا تصريعات وهي ذات المعاني الجميلة التي هي تغوقها والنظر في, في التسيير إذن العلاقة إما تكون المشابهة أو غيرها فإن كانت المشابهة ثم يتجوز الاستعارة تتجوز بلوض آسد عن الرجل السجع ولذلك بعض يعبر بأن الاستعارة في الأطل تشبيه بليل هدف أحد القراطين وهما المشبه والمشبهين رأيته آسدا يغطمه العقران رأيته خطيبا كان الاثد حذفت أداة التشبيه الكاب وعذف المشبه به ثم عبر عن المشبه وكذلك رأيته خطيبا كالآسد المشبه به إذا قلت رأيته وحذفت فطيبا والمشبه وحذفت أداة التشبيه وألقيت المشبه إذا تشبيه بليد حذف أحد قريف Bagel وهم المشبه والمشبه به اذا اذا كانت علاقه مشابهه ثم يتجوز استعار وان كانت غير مشابهه ثم يتجوز مجازا مرسلا مجازا مرسلا ان كانت يتجوز في الكلمه ومجازا عقليا ان كانت يتجوز في في الاسناد مجاز قد يكون في المفردات ما قلنا في الحقيقه حقيقه قد تكون في الافراد وقد تكون في المركب كذلك المجال قد يكون في مفردات كلمه ذات الترتيب فقد يكون فيه في التركيز مثاله إذا كان في المفردات يسمى مجازا مهتلا وإذا كان في المركبات يسمى مجازا عقليا إتنادا عقليا مثال ذلك في المجاز المهتل أن تقر عين المطر وعينه نحن وعين واضح نستعمل فيه معناه الحقيقي المطر مطر ليس المراد هنا عين المطر وإنما هنا استعمل المطر العشب في العشب فكلمه المطر مجاز عن العشب فتجوز بالكلمه ولا اصل رعاين العشب هذا الاصل رعاين العشب لكن لما كان العشب لا يكون ولا يولد الا بثمر المطر عين يد اطلق المطر واراد به العشب هذا التجوز في ماذا في كلمه واحده وهي المطر اطلق المطر واراد به العشب بجامع ان المطر سبب والعشب مسبب لان كانه اطلق السبب على المسبب واطلاق السبب على المسبب هذا من انواع المجاز المرسل ومثانه ذلك في المجاز العقلي ان تقول انبت المطر العشبه انبتت سمعته حقيقته المطر اريد به المطر مع النهوه العشبه اريد بالعشبه اذا من الفاظ من حيث هي وتعمل بمعانيها الحقيقيه فاملك بمعنى الانبات والمطر بمعنى المطر المعهود والعشب بمعنى العشب المعهود لكن اين حصل التزول هنا فالكلمات كلها يراد بها حقيقه معناها يراد بها حقيقه معناها لكن اسناد الانبات الى المطر مجاز اسناد الانبات الى المطر مجاز لان المندته حقيقه لله تعالى فتجاوز فيه بلسان. اذا قال امك المطر العشب هل الانبات هناك نذ ماذا اسند انباتك الى المطر ثم تقول قام زيد اسندت قام الى الى زيد لان زيد هو الذي احدث القيام زيد هو الذي احدث القيام امك المطر اسندت انباتك الى المطر هل المطر هو الذي احدث الانبات هل المطر هو الذي أحدث الإنبات على ما ذكره شيخنا لا حينئذ إثناد الإنبات إلى المطر فيه تجود لأن الذي أنبت العشق بمعنى أنه خلقه هو الله وعلي لقالتها إلا الله حينئذ إثناد الإنبات إلى المطر هذا تجود اعتبروا مجادا اعتبروا مجادا لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز فيه في الإثناد لكن لكن هذا عند البيانيين عند البيانيين هذا التركيب مطلقاً لا يحتمل المعنى لا يحتمل المعنى لماذا لان اثرهم اشاعره بمعنى انهم ينكرون تاثير الاسباب في مسببات فيقولون وجدا العشب عند المطر لا به كما انهم كسر الزجاج عند الحجر لا به بمعنى الحجم ليس له اثر في انكثار الانتاج واضح حال عندنا سبب وعندنا مسبب سبب ومسبب كذلك الماء سبب للذئ هل الخبز سبب ل ها شبع هل الخبز بنفسه له تاثير في الشبع هل الماء بنفسه له خاصيه في حدوث الذئ نعم عند السنه جماعهنا فالاسباب تثبت ومسبباتها تثبت ونقول حصل الذي بسبب الماء والذي جعل هذا السبب والمسبب هو الله عز وجل حينئذ نثبت تاثير الاسباب ونجعل المسبب الحقيقي في الاثر والله اعلم وليس ثم تعارض بينه ليس ثم تعارض بينهم. عندنا شاعر لا ليس ثم علاقه بين السبب والمسبب وانما يوجد عنده فقط لا به فيقولون اذا رمى زجاج بحجر لا يقولون بان الحجر هو الذي اثر في الزجاج فانكسر الزجاج بسبب الحجر لا وانما الله كسر الزجاج لكن عند الحجر لا به عين هذه يريدون السؤال انبت المطر العشب اليس المطر سببا في الانبات نعم اذا يحتمل هذا فصار عند عند البيانين هذا لا يحتمل للمذهب لكن عند اهل السنه وجماعه نستقر على المطر ما جردت به بالاخبار اما المطر والعشبه الى إن رت انه سبب في الانبات فهو حقيقه لا وان اردت بانه ايجاد وخلق عين ابي طاره قر مجاز يستصل عند اهل السنه عن هذا التعبير ولا يحكم عليه بكونه مجازا وان كان البيانين يطبقون على انه مجاز بما لا ان هما شعارا صورا تشبيه للاسباب ومن المجاز الممكن تجاوز بالزياده وتجاوز بالحذف هذا كثير في القران والسنه مثل لمجاز بالزياده يعني زياده حرف هذا الشائع في لسان العرب ان الحرف ان الزياده خاصه بالحروف وان القول بان الاثناء قد زاد قد قيل به لكنه فيه شيء من من الضعف مثل لمجاز بالزياده بقوله تعالى ليس كمثله شيء فقالوا ان الكافه زائده لتاكيد نفي المثل عن الله تعالى والا للزمه اثبات المثل لله تعالى لانك لو لم تقل بان الكاف زائده عينيد ليس كمثله شيء تكون للتشبيه اذا قلت بانها ليست زائده بمعنى انها استعملت في معناها الحقيقي الذي وضع له في اللغه العربيه والتشبيه هو لا تنفيها عينيد ليس كمثله شيء اي قصدي اثبات المثل يعني الله عز وجل له مثيل ومثله ليس مثله شيء وهذا لازم باطل فقال كثير من المحققين بان الكاف هنا زائده والمربي الزيادة هنا ليس المراذ الذي يمكن حذفها وأنه ليس لها معنى لا هي لها معنى وإنما المعنى الذي يرتبط بالحرف الزائد هو التوكيد بمعنى أنها لم تستعمل في المعنى الذي وضعت له بلسان عربه تشبيه وإنما استعملت في معنى الثالوي وهو التوكيد حينيذ الله بارع على قول به بالزيادة هذا هو الصحيح أنه لا بأس أن يقال عند طلبة العلم عند العوام عميل سمع ان القره في زائد ممكن يحصل تقول انه زائد خروج ان خروجه ودخوله سواء لكن عند طلاب العلم ثقيل الزياج المراد بها التوكيد لا معنى ليس ثم معنى مطلوب عنه عن الحال وانما المعنى خاص بالتوكيد اذا ليس كمثله شيء هذا في قوه تكرار الجمله مرتين لان لا شيء مثله شيء ليس مثله شيء وقيل ثلاث مرات ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء فحذفت الجمله الثانيه او الجملتان الثانيه, الثانية والثالثه وعوض عنها الحرف حينئ ان حرف التوكيد هذا في منزله جمله ثانية. ولذلك دقيق ان زيد قائما الا قلت زيد يقائم زيد قائم زيد قائم حذفت الجملتين الثانيه والثالثه وعوضت جمله تاكيدا بان فكل حرف يقال فيه انه للتوكيد معناه انه قام مقام جمله او جملتين هذا معنى بليغ لانه بدلا من ان يكرر لفظ بنفسه ليس ليس مثله شيء ليس مثله شيء في تكرار التكرار خدي ينافي شيئا من, من الصياحه ان لم تحذف الجمله الثانيه وكذلك الثالثه على قول ويزاد بدل الجمله او الجملتين حرف فقال ان كاف زائدة لتوكيد نفي المثل على الله تعالى وهذا اصح الاقوال في في الايه ومثال المجازب الحاج في قوله تعالى واسأل القرية قرية, قرية قال أصل فيها إطلاقها على البنيان البيوت يعني دون أهلها هذا الأصل أن القرية رسم مسلاه بيوت لا بني نفسها أي أنه قال بأن الله تعالى قال يعقوب واسأل القرية أو قالوا لي يعقوب واسأل القرية هل القرية تسأل؟ أبنية تسأل لا تسأل إذن بقرينة السؤال هنا السؤال هذا قرينة من الذي يسأل جماد؟ لا إنما الذي يقبل السؤال وهم بنوا آدم لا الجماد ولا البهاد أين إذن لما قال وسأل القرية علمنا أنه ثم محدوفا وهو قوله وسأل أهل القارية حذف المضاعف فقيم المضاعف إليه مقامه فانتصر اتصابه وسأل هذا فعل أمر والفعل أنت والقارية بالنصب يعني حذف المضاعف الذي هو أهل هو مفعول به او قيمه المضاف اليه مقامه فانفما اقتصابه اذا هذا مثال للمجاز البي بالحرف اي واسال اهل القاضيه في حفظ اهل مجاز وللمجاز انواع كثيره مذكوره في علم البياع عند بدء من الرجوع الى كتبه وانما ذكر طرف من حقيقه المجاز وصوله لان دلاله الالفاظ التي نقتبس منها الاحكام اما حقيقه واما من. فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه أي لذن يجب أن يحمل الكلام على حقيقته دون مجازه إذا عرفنا ذلك إذن لنأتي بنصر نقول لا أطلق الكل وهذا به الجب قل لا هل أطلق في هذا اللفظ أنه عاد أي لذن يحمل على عمومه إن قال أنه من باب المجاز من إطلاق الكل وإرادة الباب قليت بقلينا إن جاء به وإلا رد عليه والله أعلم ثم قال شخنا تنبيه لأن شخ كتب الكتاب وكان يرى المجاز ثم وراجع عنه قال تنبيه تقسيم الكلام الحقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره قانب السنة ورسال العرب فأثر أهل العلم وحقي إجماع أن المجاز موجود في اللغة وإذا كان موجودا في اللغة لابد يولد في القرآن والسنة من أثبت المجاز في اللغة لنزمه القول به في القرآن والسنة امن القول بانه موجود في اللغه ولا في القران لكن القول الضعيف لا يعول عليه لان القران نزل باللسان العربي وقد تطور استعمال العرب للمجاز في اشعارهم ومن تراثهم حينئذ قال انه خالف عنه القران هذا قول لا لا يثبت به وقال بعض اهل العلم لا مجاز في القران لا قول مجاز في القران لا اثبات في اللغه هذا كما ذكرنا قول الضعيف لا يعول عليه وقال اخرون لا مجاز في القراني ولا في غيره هذا مقابل الأول يعني لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة وبه قال أبو سحاط الفرايني رد عليه الشوكان في رشاد الفرحول ومن المتأخرين علامة الشيخ محمد الأمين الشاكرت وصاحب أبواء البيان وله رسالة في ذلك أنكر المجاز مطلقاً لا في اللغة ولا في القرآن والسنة قد ضين الشيخ الإسلام لكيمي رحمه الله تعالى وسميده من طيب أنه صلاح حابك بعد القضاء القرون الثلاثة المفضلة ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصابع يعني عند الشيخ رحمه وتعالى وإلى أكثر أهل المعيم على إثبات المجال وهو الظاهر والله أعلم ثم نقول أنه إذا كان الآيات حيات الصفات وما يتعلق به رب جل وعلا فلا مجال فبعا يعني بلده مصطوطان حقيقة لثبت الصفات على ما جاءت به تاريو السلم معناه على سواء سواء ثواني لقب جناحه انيد يسلم بان ايات الصفات تماهي والاستعمال المجاز قول باطل انيد ما عاد الايات ايات الصفات خلاف يقول خلاف نظري لكن اصواب الناس قرآن وسنه فيهما مجاز وكذلك في اللغه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه